long. إِنَّهُ مَعْدٌ لِّلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ <تصفيق> <تصفيق> <خلّق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الَّذِي خَلَقَنِي فَ هو <تصفيق> يطعمني ويسقين. <تصفيق> وإذا الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو <تصفيق> وَإِذَا مَالِقُّهُ فَالُقُّهُ رَبَّا عَلَى What? الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يتوى <تصفيق> <تصفيق> الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقيه يا اللي لسانك يقطع في الاخرين وجع رب ذب لي حكما وأنحقني بالصالحين و افرل لقلبي اذ انه خاننا الطوال ولا Yeah الی الیک تبتیلا رب يمسرقي المواري بذا إلى إلا غو فتتخذ غو تا بی وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي دو این In... فرعون الرسول فأخذناه أهزا وبيلا فكيف تنتقون إن كفرتم السماء منفطر بك كان وعده ممحوظ ونصفه وسلسه وطائفة من الذين مغفت والله يقدر الليل والماء والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فاقرؤوا ما تيثر من القرآن غلم أن سيكون منكم مرضى وآخرون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما يَسْتَرَا مِنْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضِ الله قَرْضًا حَسَنًا وما تقن من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا فاقرأوا ما تيسر منك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الله قرضاً حسناً وما تقن من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم تغفر الله وما تقن غفر <تصفيق> الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك لَمْ قَلْ خَلْ لَنْ قَلْ جِفْ فَنَأْنَا مِنَ أما تو لأنفسكم وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَعْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ كل الذي خلق كل خلق ان فانمنا على تنقرا وربك الاكرم الذي علم كل فدكر الله العظيم